اثنان استمع إلى الجمل وتأمل الصور ثم اقرأ الجمل واربطها بالصور المناسبة لها هذه بشرة هي مريضة هذه نجلة عندها كحة هذا طبيب هو في المستشفى هذا علي عنده صداع